وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشذ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوشوستان بيربدي خوائي قورو مهربان امشو لخزمة درسك تازدبين بنام نشاني قرينجيو في روزي يادي خوائي قورو مهربان لم درسمان دا بير متي خويه تعالى فضل رزي يادي خويه تعالى باز ذكيني وادابي ذكر كردن شونا ادابي يادي خويه تعالى شونا با شان شونتي ذكر خويه تعالى وآية ما بس لحلقي ذكر كالهندي حديث كان في غمر اخواته صلى الله عليه وسلم ما بس في ام حلق دوراني كخلق هالابازيته وخوي بعدا يعني ما بستي بس كرني زانسي شرعيه وايه ذكر كدين لا اسلام صوت بتجمعيه لسدنا مطجي يكن مطيك بيك شوازيك بسربادن وخو بدن اسلام دهتو ام جربسانه بيربتي خوي تعالى لمتهي ام شو ماند بس ذكينه بابالقي قرآن وسنه وب فرمدي سلف صالحمان اصحاب كان في صلى الله عليه وسلم زان برزكان الاسلام بزاني چون باسي ذكر كراو كيفيته وجونتي واداب الاسلام ام درس ومحاضريش الدعوه بانغواز بو خي عز وجل بو بو صلى الله عليه وسلم نصيحته آموشجاري بأمتي إسلام ملاتي خمان وأداء جبالجكرني أمانتي سرشان مانا كالتوزك تسقالك لدين أخوة أزانين بخارك بغيينين و بيان حق راستي والرد الرد بار فجانوية بيدعو بيدعكاران دفاع بارقريا لسنة في أغنبري أخوة صلى الله عليه وسلم فضل ذكر فضل ذكر خويه تعالى القران دا زورها توا لا اياتك القران في روز لا كان في غمر صلى الله وسلم يك لو اياتنا لسوره احزاب اياتي السبيل خويه تعالى فالميت ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى قول تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما خايف الردكار وصفي هندي مسلمان دكات كأفرتان من يخوت يوان كأم صفته جوان نتية دفر مي إيمان مسلم أفرتكانو مسلمان بياوكان وهم مسلمان شيء يوان ب شيء أفرتان بيت مسلمان أو كزيها. كردوية ظاهري هي نوج كردن حاج كردن روجوكتن أما في ودري إسلام كأعمال ظاهري زات الباسة كرد وإيمان داران أو إيمان داران كلا ناخيا لدل دلونيا قناعتين بوحداني أخوة تعالى هي مؤمنين بغيبيات أخوة تعالى جاري كدوة فاشا أخوة فرمي فرمي أو آفرتانا أو بياوانا كبردوام لطاعة أخوة تعالى هذا فرمي آخر آية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات او كيوانك يادي خوادك او افرتك يادي خوادك خويا تعالى تي بو امدا اعد الله لهم خواي عز وجل كدوباين مغفره لخوا جبنوا لي بردون لغنه كان واجرا عظيما فهذا شي زور غور لسر سر اوكر دو جوانا انك جوانا ذكر خويا تعالى خويا فروردگار باسكل فالنيو جو روجو راسغوي اوشتان ذكر الإسلام زور، بيروز زور مباركة، تبي هموماً بردوام يدي خواتي علب كين. لا معاوية رزاق خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال في غماري خواص الله وسلم زار كان هاد ولا أصحابكاني بيني دانيشونا مجلسك حلقيك دانيشونا فر ما أجلسكم. <تصفيق> شي يوي دنشانو بوشي قالوا جلسنا نذكر الله تعالى دانشوني يادي خو اي عزوجل بكين يوي بگنن يادي خو پرودگار بكين حلقه كان دانشي بن باسي ديلي خوي اندكر اول حلقه ذكر فروي بي غمري خالص السلام ما اجلسكم بو دانشون شي يوي دانشتو بكو دانشونا قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا لاسلام أي رسول خدا أي مداني اشتوين يا إخواتي تعالى حمد الصفاصي إخواتي لسر أويك هداية ما ندابهم دين فاكا بآيين الإسلام نزاد ما ملنوا كورا وليم الشرك وضلال ومن به علينا باس منتي إخواتي ما سر ما نوى أي ميهال بجارد بوصل أم دين فاكا لنوهم خلقان في أغمار إخواتي فربي صلى عليه وسلم آ الله ما أجلسكم إلا ذاك تؤو خواهي تأويداني نشانو إلا ذكر إخواني بيت و ادب راسبي من وقناعتين فيها بس بو ويكواد طمعي بهذا فرمي الله ما اجلسكم الا ذاك تخدا بس لبن اودانشنا قالوا والله ما اجلسنا الا ذاك ما اجلسنا الا ذاك والله حتى اميدان نشن وكنا كدو تو الا ذكر اخوان نبي قال في غمر خفر ميسو صلى الله عليه وسلم اما اني لم استحلفكم تهمه لكم من كسيون تعلم ده بزانا لبر أو نبو تومد بعد عنكم برم لخو رائدان يشونا ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى بكم الملائكة الله أكبر بويسون تعلم ده شو كي جبرائيل هذا خبري في دام وفرميه رب العالمين مباهات شان زيادة كاد الله ملاكين بمقومون سمنة يا دي خواتك ان خوي تعالى مدح ثناء دكات كأم بيأوان دانيشون يا دي خوي تعالى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 ك خوات على ما تيجي عندك قال لايم لقي على لا سرد عن الشنيان لا سر إسلامة دين إسلام كان نحل قكيا دع برسك النوبو نصر بعدان بو نخو بعدان بو ند الطبل لدم بو نغلب كوجن نوجبو لهند شو نبي لهند جيجا خلق درسي لهند منه غلبة كوجنوا لكن بصر بعدانوا هرا هرا على دا ه طريقه بدعاه وبدعية يعني هر بيخنهم تناقض غريفي بويا زنفر من فكل خير في تباع من سلف وكل شر في بتداعي من خلف همو خيره خوش وثاكيك لدوال السلف صلاح مانا في شو ثاكيكان من رحمه خوان بيه همو شر ندامتيك لدواكوتي خلفايا خلفا يا كوان للسلف لعنداو لو من هذا الحق لعنداو جابر زان خوش ذكر خوا، يا دي خوا عزوجل، شفاء أبد الله كمان. هرذلي النخوش بيه، قصود قريبتي، بوجزو كينا والرياق قريبتي، يا دي خوا بكبر دوان بدل إياها، شفاء دل أبيت، الله يخوآها. ذكري خوا تعالى شفاء بولا شكان وجست كمان، بونا خوش كمان، حق بونا ويدلو دنوتيه. يا دي خوا تعالى زوجة وروحي روزا، بويا خوا تعالى دفر ميت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بس بيا دي تعالى. ظل كان آراما بس بياض إخوان، ضل إصلاحتك أو هنديك داعي دور للإسلامي حنيف، بانغladesh لندن موسيقى لدان وقولاني لدان وشم لدان، أما غذاء الروح وشفاء الدين بدلوا دارون، إخوان فرمي بس بياض إخوان ضل آراما جدًا، موسيقى وقولاني وطبل ودول زرنا خينا أي شيطان ضل بيننا خوشة كويت، تو خود يشتاك الشهوة بازيل ضل ماء. ايش شغله ضد ما وحزبيكي قياس خدك يصير خلق وامكه خد بري بوخو مش ششوات ما وحزبه وكم راسك يا ابري بس بري غذاي روحه مسلمانهش تان باركي تدوشي غناهم كي خويا عزوزو دفرميت فذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون يا جنبكن يا تاندكن ايما يا اخواتك اللي بيني خمانا ومسمانان خويا عزوزل بس ايما دكا ويا دي ايما دخل لي ملائكه كان سندفيرو زقوشه واشكروا لي ولا تكفرون شكرن بكن شكرن بكن نا من مكنه نا شكر مكان. كان مكن انا استورد قرابو ابي هريره في غمر خفر صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قال ومن المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذاكرون الله كثير والذاكرات رواه مسلم في غمر خفر صلى الله وسلم مفردون بيش كوتن فرميون كان اي رسولي خدا فرمي او كسانا که بر دوام یادی خواهند اگر آفرتان بن یا خود پیوان بن. اولش بالغیه که اسلامتی با خیطایی با آفرتان دعوا. عبادتکان هموی باسی پیوان دکار اند آفرتانش. اینلاهم دی عبادت دنبی خازو پیوانه و خود جهاد کردیم هندیشید. هندی کارهای با آفرتان با ایمانیه. اگر عبادتکان به عام و زوری آفرتانش دکار پیامبرش دارن. که چون بهش بو پیوانو بهش شون رضی خدا تعلق حرم با پیام و با افرادنش ه، اسلامی آها باسی حق افرادانو دایکل خوشکند دادتو کسیدرد داد. دارم می‌گم، آو پیام و نکیادی خواهد که برداوم، و آو افرادان که ما برداوم یادی خواهد کرد. امامی نوید رحمتی خواهد بود. دارم می‌گم، المفردون، تشدید آبی المفردون بشده، با مشهور الله علیم، با المفردون بشده ها تو فاش امام نوید دارم می‌گم. إمام نووي لكتاب الأذكار فقال الإمام أبو الحسن الواحدين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المراد يذكرون الله في أدبال الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى فرميت ابن عباس فرميتي كخوية الزوج الباسي. بيعون دك كيادي خادك أنو أفرد كيادي خادك لم يعلم حدثي بيغمر إخوان مبسطي أويا أو بيعونا كل دوين يرجع هذا ذكري خوأكن. لدوين يرجعان سيوس سبحان الله سيوس سيو سيو سيو سيو سيو الحمد لله سيوس سيو سيو سيو الله أكبر يندرج جار جار اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم لا من علم أعطي تأزرني أري أو كسانا كإخوان مدح عندك بيغمر مدح عندك أو بيعونا ين أو أفردان يذكرون الله في أدبال الصلاوات لدوين يرجعان ذكري خوأكن. وغدو يا وغدوا وعشيا كبيانيان ذكر اخواك الصباح كايوارني يا دي اخواك اذكار وفي المضاجع كاتئتنا السرجي اخواك خوتنان وكلما استيقظ من نومه هركات له اخوا لصيادي وكلما غدا او راح من منزله بيانيان لما لماضر جيادي اخوابك ايواران لماضي لماضر جيادي او كسانك او هبكن او لو فيها وان كما قال تعالى فرميت او فيها وانا منسيوا أما ذكر الإسلام نجح في ضروري دياريكي يعني حفيدي روش لما على قلوبكم جيتوا تسكيب دفلدان وهالبزين نو سربادان وكوتلو دفلدان بالام يادي اخوتي على اسلامتي وانا بيت بردوام يادي اخوتي على بكا مجاهد التابعين تلبي ابن عباس لا يكون من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقائدا ومضطجعا هيك نلا فياوان نلا في أفردان نابنا أو كسانيك بردامي يا دي خوين كدوها تا تنانت حتا كوباوا أنا ببردامي يا دي خواب كن لهمو حالتك تو أبي يا دي خو تعلم نك حفتي شويك الحفتي دو شو دانيش الساعات دو ساعات بيك بغلب غلب خلق إزعاجكي بر الحمد لله زي يا دي خو ما كن حتا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 والذاكرين الله كثير والذاكرات او شمل او أتذكر أخو فرمي أو بيأواني يا دخواذك أو أفرني يا دخواذك باداشته نهاية هرك صيبر جواني بيا فردني وجهك بكاد بحق حقوق الذكر كاني جوايا وا لو بيأوانيه اتبعوا خالد الجبرائي عليه والله أوانى كوانى اللي حلق إمام ذكر بكنو سر بعدن وخوان بابن ذكر خوانك تدوه أنا أو أنا ذكر خواشونا إيه من أضلني ذكر خواشونا يعني إيه وبطريقي مبتدع وجرائي أمهم قصة جوانا كالخصوات أخوانكوها هرهمي لكتاب الأذكار هي إمامي بريز خوش نووي رحمتي أخواني زور بجواني قصية جواني هنا وتو أو كسبوا إصفادات بطابد إصلاك حالي أن طبعي محققها دور إصفادات زور شتخوش رو عجائبتي أبي سعيد يخذري أبو هريضا رزايخواني أخواني أبي دفرمون أنه ما شهد على رسول الله صلى الله وسلم أنه قال هذا يبدو أن الله يخصوا في غمار أخوة وآمدونا في غمار أخوة فرميتي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده إما مسلم يبدو أنه يقعد كل قوم يك كل قوم يكبر كل قوم يكبر دانش اللجيغي أكد لمالك بيت لمزقود بيت ذكر الله علبكن ذكر إخوان، وتباسي حلال وحرامكن، باسي إسلامكن، دعوبكن، أمر بتشاكا، نهي لخرافة، سبحان الله، بقشتي إخوة تعالى دولي لسل زويها ذكر إخوانكن، بقولشتي، ملاكين إخوات على دوري عندنا، أو ذا بيان خوش ملاكنا، لسر زويهن دي ملاكهن أجرين بحلقات ذكر، كارين حلقات ذكر، حلقات علمه مجالس شرعي، نقحل قبيلعي، دكرمو زيجانا، وغشيتهم الرحمة، الرحمة دي إخوات داء بذل سرها ما ندقتها وا، والسكينة آرامي دا أبرزت السريان هم وين مرتاحن خوارب العالمين باس مدح وثنائي أو عبدنا ذكى لله ملايكان دفر فرم أي ملايكان يعني من ها أو بن دنم لسر زويلة فلان جدادين شتى يا باس الإسلام ذكى فدخلت على نية شان ذكر الله خوات على كخوات الله ملايكان باس ما بكات خوات على ما كرلو كسنة لا خوش الإنسان حديثي صلى الله وسلم درباري فضي ذكر ويا ذكر يقول حديثنا في غمارة فرمان صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت ويأني أوكسيك يادئ إخوة دكات لقل أوكسيك لا يادئ إخوة غافلة وكو زندو مردوان إنسان الزندو لقل مردو هيا ذاكر زندوة ناس غافل بابر ذكر بكين تعالى إخوة تعالى بكسي الزندو لقل مدرينو ضلوا ما بكات بزن آدابی ذکرو آدابی ذاکر چون چونیه ذاکر چون آدابی که انجام می دین آو کسی که ذکر نگهش آدابی که بیاد پیوسته همو کسی که یادی خواه عزیز ول دکات دبیر ذکری خواه بکات با صوتی کدنگی که نظم ول سرخویی به خود لبر خود واب دلت آمادی خسکاند و ذکر کرد بیت بر ترسو بی مو یادی خواه تعلق کید نک با سر بعدان و چار خوي عز وجل السورة أعراف آياتي فيها ذفر ميت وبك الربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تك من الغافلين يا دي خوي تعالبك لبرخوتوا بترس بخشوعوا دن برز مكر وا الذكريات باب تعبتي بيت كسي غافلوا بآجل بالإخوة إمامي ابن كثير تفسير آيات ذفر اذ اي اذكر ربك في نفسك رغبه ورهبه يادي خوابك اي محمد صلى الله عليه وسلم اي مسلمانا يادي خوابك لبر خوتوة لبر خوتوة لنفسي وبيلقو لي لا برخوتوا لا برخوتوا ولا خوت طماحي بهش اخواتها بيها وترتلها اجر جهنم بيتها وبالقول بالزمان ذكر بك لا جهرا نكهه واربكيت انت جوبكلم كفر بي بزبان ذكر بك واتدمج لنا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر إيسا هنديك هيا زبان دمي نقيني شاو نقيني أهوا على ذكركم أما ندم دجولان نذكر الكرت شاو نقيني شاو قفاتك دلق قفاتك تنهى سرباء او أو ذكر مية فاشا وبالقول لا جهرا ولهذا قال تعالى ودون الجهر من القول وهكذا يستحب أن يكون الذكر أهوات هاور ذكر الذكر بوشوابه لا بارخوت يبخرني لا يكون نداءا و جهرا بلigion نك هوار هوارو عندي جدنا ليه عندي ذكرك أن لكادي ذكرك إذا هوارك و يعني خلق بس يعني خلق جاندي خوان ويكيك أريو ذكركين ابن كثير فرمي خوان لا يكون نداءا و جهرا ده ولهذا لما سألوه لما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أي اي رسول خدا اصحابهم فرميان اقريب ربنا فنناديه ام بعيد فنناديه اي رسول خدا اخويا وجل نزيك ليمان مناجات بكين لبر خمانا ياندور هواركين خوي رب العالمين قران ده بزى واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجر بندكانم فرسل منان ينكرت من نزيكم دورن مليان لغزاك اصحاب كان في غمر خوادر ريان ذكرت بدم غار والله غرضك دنيا في غمر خو فرمي على انفسكم لا سر ذكر ولا احتياجنا ذكر بكي بدي الزنجو ذكر بكات لسر الطهارة البيت أجر الذكر يخوات هذا بس أما مسلمان بيت أي كيفية أما بهيمني أي كيفية احتياجنا اما الذين اخوة بيجعبك انه داهدنا وبينين امام الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا ذكر بيضل دبيت بزبان دبيت له ميشاة او يضل زبان بيكو بكيت. فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل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 ما بسته در ریاضی که شتاین نویل نادر خیدور ریاضی خواست در مامکا. آقا ما ذکری الاسلام نکشی وازی ترو خوابدن و سر بدن. ز خوشی بیست. من کنده سرتا. زور جال حدیث گنی پیغمبری خواه ساللا الله صلی الله علیه و سلم دارم میه. دانشیم که مدتی ذکر ریاضی بهش باقی بهش علم حلقانی ذکر دانشن. آبی وقتی بگی او حلقانیه که من پوستنای خواهی آگریت قرآنیه خوندیت. باس حديثي بقمر خواتي يا كريت صلّى الله عليه وسلّم باس حلال وحرام يا كريت أمر بتشاكونه إلى خلافود عوقد أأمة رجل خواتي عليه لو ساوت أدم الخناياوة شان حديثي بقمر ما الخناياوة شان فرمودي أصحابه ما الخناياوة شان دبر دوام باس شرع خواكين أأمة مديسي ذكره نك دف لدانو سرب لدانو قلب وجعندن هو هراوسه لإسلام دعويا إمام نوي لو كتاب مبواري لا اعلم ان فضيله الذكر غير منحصره في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها الاتشاك بزانا فضيله ذكر رزي ذكر تنها حصرني لو بس تصبيحات سبحان الله لا اله الا الله الحمد لله الله اكبر وكذا بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى سبحان الله حرفيا يكج خوابكات كارب خوابك، شاكبك، أو الذاكر وذكر خوات عليك الدواء. كذا قال سعيد الروجبير رحمه الله وغيره من العلماء. سعيد الروجبير كتابين ويفرموا، غيري ويفرموا. هركسيك إيش بخوابك؟ لازم واركبها وذكر خوات عليك الدواء. لا برا خوات الخوابك أو بويا مشاكات. نكتنها وذكرنا بيت. عطاء ده فلم رحمة خاله بيه. مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. مجالس الذكر او مدريسانك بس حلاله حرام يدك بيت اما حلاله بابيكي اما حرام ميكن اما بناها متاوانا كيف تشتري وكيف تبيع شون اكري شون بفلشي وتصلي وتصو وتصوم شون نوشكين شون بروجبين شون جنبيين شون ماري افريق برين شون طلاق ادريك اما حلاله كام حرام شون حجكي واشباه هذا اما يذكره ذكرى تبسي لما تزيع الامدار اما ذكرى نكشي وازي تر اصحابك هذي في امريكا قران بمشي نجب سر بعدين وقشرة وشانه ودفل دانه أو شان كوا مبتدعوا داهن رأوا لإسلام ده هنديك برساب دكان خوابك بيدزنيش بيت يعني لشي غرام بي بيت يان بوافرة بي أجمع العلماء على جواز الذكري بالقلب واللسان للمحدث والجنبي. دفر من علماء الإسلام يدنق لسر أو كجائزة ياجي خابق بضلت بالزبانة اگر لشت غرنبت بيت, بيت والحائض والنفسي أجر لا عديش العيبي لنفاس بدو ولادة. وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتقوير. أوش سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة ودان سربي يا إخواني، صلاة وسلام يا والدعاء وغير ذلك. بارنوغ بارنو، إخواني، سندهاش يدر. أو ذا دفرمية ما مصاع. فا سندا فرمية ما مصاع. نووي. ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائي. أما مصاع رأيوايا. دفرمية القرآن خرين حرامه بكسير. ليش جرامية؟ ينكسير إلا عادي شرعية بيت آفرتان. والنفساء ينلخرين ولاديا بيت. سواء قرأ من القران قليلا او كثيرا اقر القران بخيني كم بياخذ زور به بي حتى بعض ايات اقر اياتك جبت نعم بخيني ويجوز لهم إجراء القرآن على القلبي من غير لفظين اتوين بدل القرآن بخيني بس بان نيليه وكذا النظر في المصحف وإمرار على القلبي اتوين ماشي مصحف جبكي بتساوط ام أم راي وايا ضلام سكين لقل أو يزول احترابوا وزنايا هندي علماء فرمون مرجوحه قصكي بويدا فرمون علماء باخيتر چون دینوی قران بو پیاون دروسته بو افرتن دروسته به شرط یک به زبان بخوینن دسته قران مدن هن چا ده فرمون دسته قران مد بهلام چند ایت زبرتا بالاش گرامبی باله عادیشر حیابی پیغمبر خو با عاشی فرمو حی دک دسته خدنیا ابي هريره جارکان پیغمبر خو بینی کولاین ترگت ها تو و دئرسلی خدا پیغمبر خو پی فرمای ابو هريره بوچی من دبینی قران ترگت فرمي والله لا شم جرام وحاز نكرت اللي خدمته يا سبحان الله ما بيسي بيس بيونجيد بيس قرآن في سي مسمان بيز نبيت لا شم افر شابيو بس با لصق خویی و به همینی و با نرمی دادید یعنی بدنبال برسکند او، حال بازی نوا، خاص برسکند او. هندی پرساد لکر دعا که بچه ملکه برای بپرساد دکن. داریم درست لذت ذکری خواهی. خوب، البته درسته. پا بزرگی، حال بازی تو، سر بزرگی، بیب پشت، بروی بدوای، سر بعدی. تو خوا پرساد لکم. اما حال پارکیسی بیه نذکری خواهی. بالله علیکم حاکم لین. آتولان ذکری خواهی خاص بزرگی، حال قازبر زوغي حلبزيتوا بي بفتشت بري بيشاب روي بدوايا سربادي امسي بي ارين يعني ذكري اخوا في غمري خواص اسم راسي فرموا اذا لم تستحي فاصنع ما شئ اقل شر منك همش قليل والله هلك سي الشر منك همش قليل دمي ديات او برسال اذا كان على اساسنا مسلمنا بلاوي كتبوا دروس دا بري بيشاب بي بدوايا سربادي قازبر زوغي يان تعظيم ذكره. تقوى ما قال سكرني بياجى خوات تعالى بذكر خوات تعالى. أما بياكنيني مسلمان تو قالوا بالخالقين. يا جي بس ما بست أويه أو ما بست كذبي العلم الرسول ما لديني أو بريتاهانا زخوش یسان سربادان او خوبادان او قزبرزوکدین او لقوا شادین او دفلدان او تبلدان نه وزګی خلای غلطه کړنه و نه بار به اسلام خو مپرځی به ادب به راځه خو عزوجا دې یادی کوه اوه نه بیت امج داهنوی هندیک لطرقات درو شکانه که هنه نه کیونه وله اسمانان یا دې خو ته علاهه انیه پیویس سره مسلمان یک یا دې چی اړت دلیل اماده بیه، بو ایمانی بزرگ بیه، ایمانی بزرگ بیه که خلقی تایید بیه، که او فیل بیه، تو فیل علم بیه، بس اما تو سال بزرگی تو اکی با واقعی خود زیقا و باق خلقت بینی با خود سیت که بوق بر رابردن سرت که بوق بر علم بیه، فیل علم نبیه، هر رابردن سرت که او دایکو تاییه خاصت المان که اوه غلط الگی دیوید علیه آم قصان فکریت عایشه دیکی مدرن رضای خویلی بسی گریهی ذکر دکات که دوی مسلمان هم مکادی یادی خواهد گاه لهم خرده گیده با پا و بی ل بازار بی ل مال و بی نان تخور آو تخور کل بلکه دکه د بر جلی رسول الله صلی الله علیه کلی احیانی پیغمبر اخوا بر دوام لهم مشوازیک یادی خواهد گاه کرد خوار بل عالمیش مدح آبیا و ندکات آوکس ندکا که یادی خواک مبرد و دفل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما أخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سورة آل عمران دفن مخوة عز وجل أو كسانك يادي خواءك أقل بباو بن بداني شنو بن براكشان بن بباو شملي نوجكات بداني شملي تحيات أكات وعلى جنوبهم لكات راكشان خوتنت بير أكنوا لخلق خلق دروسك لا وكان الأسماء كانوا الزوي شن ذا جوريا كبير أكنوا خود عز وجل أم كونوا كائنات الجوريا لخورا دروس نكدوا ببي حكمت نية حكمت زوري تدايا ربنا ما خلقت هذا باطلا خورا دروسكني أم كونوا كائنات لخورا فقينا عذاب النار سبحانك فقينا عذاب النار قاكيو بجدبو بخوايا بما انفعز لا أجري جهنم آخر بشار آية ذكر خوات على بوشي وازده بكل حديث كان هاتوها يعني خمان دايبني ذيكر بيغمان اصحاب فرمو اتبعوا ولا تمتدعوا متابعين في غمر بك انتي فرمو بيد على الاخوه مكان او ذكرك الاسلام هاتوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني سبحان الله وبحمده يعني الله اكبر لا اله الا الله إن اما نهاتها انكار نكري بوشي وازده خيره اما ذكر خذ بيه ني تو دايني الله الله الله, الله, الله شي حديث قالوا والله مبهدئه خبرك تجي بيه ما توري الله الله اخر خبر يجينا نازنم نازنم وازبينه يعني في هو هو هو اما كم حديث هذا عم ذكر والله هني ا حي حي حي هيك شي بلغرس خويه فيربو ويدك اخوينه دوبي ببلجه انا ذكرنين بمعنى ما ان كيده موحد لها موج ولكاني كفر شو بدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه